انا بنت اصول و ش ر ي وحياتك ميه بالميه محدوده عند الحريه لو شو ماصار انا ربوني امي و بيي و ص و ر يا حياتي وصيه الي بحبو بشيلو بعيني وبمشي عالنار ن ا ف ر ل ل ي 「ファーディー・ベルン・レイ」「ファーディー・ベルン」 انا ما عندي كان يوماني عندي حاسبني اذا انا غ ل ط ا ن ي عم يحكوا عنك ويقولو انك دوار ما بدو م ن اللي قلي ل احساسي عم بوصلي م عيونك بعرف يا حبيبي بقلبك شو صار نسوان الفرن اللي ببالك على بعض 「ビゾロボードン عاشيه ص ب 変な顔で。